112. فلما قضى الْأَجَلَ الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا 113. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أَوْجَزُ وَتٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى أَن يَا مُوسَى إن ان الله رب العالمين وان القي عصاك فلما راها تهتز كانها جن ولا مدبرا ولم يعقر يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين وَسْلُ كَيَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضٌ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاتِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون وَأَخِيهَا هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَاقْتُلْهُ مَا شَاءَ الشَّيْطَانُ أَن يُصَدِّقَنِ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن قَالَ سَنَشُدُّ عُقْدَةَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرً وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ بِمَنْ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 إله غير فأوكر لي آمنا على الطين فجعل لي صرحا فجعل لي صرحا لعلني أقلع إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين وَاسْتَزْبَرَهُ وَجُنُودَهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَتُبًّا لِّكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة من المقبوحين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 إِذْ قَوْمُنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرُ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ إِنْ شَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العمر وَمَا كُنْتَ تَاوِيًا في أَهْلِ مَدْيَنَ تَسْعَى عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ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 117. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل 118. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون 119. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما اتَّبِعُوهُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ